حكمة مثل علم طرفة علم خماسية خوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمة سئل أديب عالم متى يبلغ الانسان ذروه الكمال فقال اذا اتقى من خلقه وجاد بما رزق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 بدأ حياته الصحفية مصححا لغوياً، ثم محررا وكاتبا في عدة جرائد ومجلات منها الأهرام والأخبار تولى رئاسة تحرير آخر ساعة وجريدة الجنبورية وكان في كتاباته الصحفية مدرسة متميزة ظهرت موهبته الشعرية في سن مبكرة وتغنى ببعض قصائده كبار المطربين والمطربات ومن أشهر هذه القصائد كنت في صمتك مرغم على باب مصر عدت يا يوم ووجدي لا تجذبي حبيبها ولست قلبي من مؤلفاته اعترافات ابي نواز اوبريت جميلة ديوان لا تجذبي زعماء وفنانون وادباء رسائل حب وكان اخر اعمال اوبريت ابو نواز انتقل كامل الشناوي الى رحمة ربه في 30 من نوفمبر من عام 1965 عن حوالي 57 عاما شعر يا فتنتي انت شعر الله صاغ قصيده وانت في الاذن لحن وفي فمي تغريده وانت في النوم طيفي الذي اخاف غروده وانت دنيا دنيا من النعيم جديدة لكنني لكنني لي روح كما عرفتي عنيده اباؤها لا يبالي العذاب أي يستزيد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 مشكلتي اني محتاج احدد مجال واحد اكتب فيه ومش عارف استمر في الشعر ولا كتابة القصة ايه رأيي سيابتك رأيي تستمر في كتابة القصة مؤكد سيابتك اريتلي قصص الحقيقة لا لكن اريتلي بشعر كماسيات <تصفيق> مع تحيات وفيق أبو النصر